بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ضروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إن لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل القراصون الذين هم في غمرة سابون يسألون أيان يوم الدين يَوْمَ يَقُومُ النَّارُ يَفْتِنُونَ ذُيِقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ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 وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مِثْلَمَا ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أنه فجاء بعجل سميد فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عريم فاقبلت امراته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك قال ربك ان نجوه والحكيم العليم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 فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ ساحرٌ أَوْ مَجْنونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٍ وَفِي آدٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رِيحًا الْعَقِيمَ ما تذر شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين Wa kauuhiming kou in na hun kanu kau fasein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 وبين ولا تجعلوا مع الله الهًا آخر إن إليكم من غنذر مبين كان ذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول إلا, إلا قالوا ساحر أو مجنون اتعصى به بل قم قوم طاغون فَتَوَلَّى عَنْكُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُوم وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا تُنْيِطْعِمُونَ أن, إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا ذنوب فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ Fawailul lil-ladhina kafaru min yawmihim alladhi